بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم بسمة أمل جديدة بسمة الأمل النهاردة مع آية قرآنية الآية دي تنفع تكون قانون للحياة يعني أحضارك تعيش بيها وأنا عيش بيها الآية بتقول وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ اللي يُنكر مكر سَيِّئُ هو اول واحد يتئذي منه خلي بالك ده قانون لقانون قرآني الآية دي احنا ساعات كتير بنقر القرآن يا جماعة من بملكيس ما هي القوانين اللي بتحكم البشر ما هي قوانين الله في هذا الكون ولا يحيق النكر السيء إلا باهله من حفر حفقه لاخيه هو اول واحد هيقع فيه من من من كاد لبني ادم علشان يستخدمه او يعمل به هو اول واحد هيتكوي بهذه النار انا بحكي القصه دي وبحكي الآن دي عشان أقول للناس كل اللي بيسمعوني ابحث عن الخير اوعى تبحث عن المكر السيء اوعى تبحث إزاي إزاي بقى الشر جواك علشان توقع اللي حواليك أنا أحكي لكم حكاية هو اتجوزها هي كانت زي ما بيقولوا بنت من عائلة محافظة جدا بنت مغمضة جاية من من أسرة محافظة جدا وفي نفس الوقت هي, هي حلوة هي ملامحة جميلة لكن هو بدأ يمكر مكر سيء بعد ما تجوزها هو تجوزها حلوة عشان يستخدمها يستخدمها في إيه؟ عايز يترقى يعني يعني بدأ يستخدمها إن حفلات مع رئيس مجلس الإدارة ومع الناس الكبيرة في الشركة ويسهل كده إنها تعد أعداد براحتها هي البنت جاي من علا محوظة وهي البنت مش متعودة على كده لكن بدأ يمكر مكر سيء عشان يترقه ان يخلي مجلس ادارة الشركة للأسف أنا آسف ان أنا بقول كده معجب بمراته مش هيعمله حاجة غلط لكن هو يعني كده ايه ياه اخي حد يعمل كده معقولة معقولة عشان تترقه تعمل في مراتك كده لكن خلي بالك وهي بدأت تتعود على كده وللأسف بدأ يبوص فيها المعنى الجميل المحافظ الراقي اللي أهلها ربوها عليه وبدأت تقبل هذا الشكل ممكن بدون أخطاء لكن هذا الانفتاح في العلاقة وهو مبسوط لأنه حيترقى لكن الآية بتقول ولا يحيق المكرس سيء إلا بأهله جماعة القصة حقيقية عارفين حصل له إيه؟ الرجل ده بعد سنتين ثلاثة جاله شهر نصفية وقعت في البيت طلع معاش بس فضل يتكوي بإيه إنه قاعد قاعد في البيت وشايف مراته كل يوم بتخرج زي ما تعودت على أديه إنها تنفتح بشكل غير في الحياة قد إيه للموضوع ده قاسي مش قاسي تخيل لما, لما تشوف اللي انت عملته بأيديك انت زرعت السيق أخصد بقى أخصد وتكوي بناره وانت مش قادر تتحرك شايف مراتك بتخرج قدامك بهذه الطريقة خلي بالك يا ناس أنا, أنا ضربت القصة ديا لكن ما بس الموضوع ده أقصد كل مكر سيء كل مكر سيء في قانون يتعمل علشان يكيب بني آدم انت أول واحد حتتكيوي بيه كل واحد يمكر مكر سيء علشان يبهدل في البلد أو علشان يفسد في البلد أنت أول واحد حيتكيوي بيها كل المكر السيء قانون رباني ولا يحيق المكر السيء إلا بأهلها يا أصحاب المكر السيء لن طروا بسمة أمل في حياتكم يا ناس الخير هو بسمة الأمل الحقيقية شكرا والسلام عليكم وعلا